ويبقى السر خافياً على الكل جرى القرآن في كربلاء وهو سر الإله جرى سر الإله وليت شعري دماء أم شعاع العرش يجري جرى سرُّ الإلهِ وليتَ شعرِي دماءٌ أم شعاعُ العرشِ يجري ترُبُّ الخيلُ في البيداءِ صدراً محمدُ أم حسينُ لستُ أدري كليمُ الله موسى كلم المولى من الطور إلى ناموسه الأعلى وطور الطف فيه خافقي حلا يناجي من عليه الوحي قد صلى أنا والطف سيناء وموسى أنا والطف سيناء وموسى كلم للحسين أنا بشعري وقفت مناجيا فمن المناجى محمد أم حسين لست أدري رأيت كأنني في نين وانورا هوى من ظل عرش الله منحورا سقى أرضا بفيض دمائه بورا وأطفأ مبربا في القلب مسجورا أظل العرش أم نور تجلى به راحت سيوف الشرك تفري ومن ذا صار للأرماح نهبا محمد أم حسين لست هوى هوى من كان للأفلاك ميزانا وعين الوحي تجري الدمعة على من عالج الآجال ضمهانا وحيدا صار للتوحيد برهانا نداء من تخوم اللوح دوى ينادي قبل صدرك رض صدري ترى من أنت يا هذا الذبيح محمد أم حسين لست أدن سؤال الله من ملكوته الأعظم ألم أعهد إليكم يا بني آدم بأن لا الشيطان ذا مأفا فقلت أميتم بالوحي لا تفهم بالآي لا تفهم ألم أعهد إليكم يا بني آدم سؤال الله من ملكوته الأعظم ألم أعهد إليكم يا بني آدم بأن لا تعبدوا الشيطان ذا مأثم فقلت أمية بالآية لا تفهم فكم بدر بوادي الطف غالت بدعوى ثأرها من يوم بدري فكم بدر بوادي الطف غالت بدعوى ثأرها من يوم بدري فمن هو ذلك المطلوب فأرى محمد ام حسين لست ادري